بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس زورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سغلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أَحْمَرَتْ فلنه قسم بالخنس الجواب الخنس والليل إذا عفعت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عن ذا للعرش مطايا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأبق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذابون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا